بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاه وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما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 ك أمثال اللئلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء.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 وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترادل لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال مال أصحاب الشمال في سموم وحميم في سموئ وحميم وظل مين يحمون لا باردين ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او اباءنا الاولون قل ان الاولين والاخرين لمجموعون قل ان الاولين والاخرين إِنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقاتِ يَوْمٍ من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 ما تملون أأ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى ولقد علمتم النشأة الأولى لا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا لو نشاء جعلناه نجا جنب فلولا تشكرون افرئيتم النار التي ترون انتم ان شئتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه ل لو تعلمون عظيم إنّه لقُأن كريم في كتاب مكنون لا يمسون إلا المطهرون تأذلوا من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا بلغت الحلقون وأتتم حين إذ تظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلو لا إلكم غير مدينين ترجعون إلكم صادقين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 فنزل من حميم فنزل من حميم وتصليت جحيم فنزل من حميم وتصليت جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم